يا إله والذين آذر الله حقا تقادر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أسه الناس تقوى أقتهم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكثت منهما رجالا كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آموا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم غربكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا ولن أصدق الحديث كلا رضا وأحسن الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغل أمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بذات السميع العليم من الشيطان الظريم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذَوَيْنَا لَيْلَاهَا باب فان تسال بجنات ومحضر النصرين وانخذ باقات ما ظلم للعباد لهم قول نوع وأصحاب الرزق والأهود وعاد وشرع وإحوال نوع وأصحاب ليكة وقول تتبع كل كسب الرزن فحق بعيد أفعينا للضرق لوله فلهم في نهزه من خط جديد ونخلق لنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب بليل من حبل الوريد إذ يتنقل متنبقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد I love Vishuddhi أهلكنا قبلهم من مرن وأشفت منهم مرطشا فنظهروا من في من نوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تدوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا ليل طوانا الى المصري اوفد الشفق لفظ ذلك حشم على لا يسير نحن نعده بما الله. وعلى آله وصحبه ومن اكتدى بذلاث قال الحسن المصري وعلم الله تعالى إن الله فضح الدنيا بموت فلم يترك لذي لب فرحا إنها حقيقة غفل عنها الكثير من الناس حقيقة يكرر بها جميع الناس يكرر بها كل مؤمن وكافر كل بر وفاجر كل صغير وكبير كل ذكر ومثار إنها حقيقة الموت كل من المنفى وإنطار سلامته يوما على آلة الحزباء مشهود لو نجأ أحد من هذه الحقيقة لنجأ قليل الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى في حق نبيي دي ومصطفى وما جعلنا لمشر من قبلك الخلد افئم من يكفرون خالدون كل نفس ذائقه الموت ونبركم بالشر والخير فتنا والينا دار مقر لا دا دار مقر قال سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا نظر ولعب وإذن الثار الآثرة لدي الحيوان لو كانوا يعلمون ويا لذن الأمر يتوقف عند المرض لست أحنا كثيرا ولكن هيهان هيهان بعد المرض قبر وعند القبر وثنى وبعد سؤال وبعد السؤال إما روض من رياض الجنة وإما خطرة من كسر النيران ولو أننا إذا متنا تركنا لكان كورت راح مصرحين ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء عن عائشة رضي الله عنها قال لما ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المرس كان يدخل يديه في ذكوة من ماء في دناء من ماء وهو يقول لا إله إلا الله إن بالموت لسكرات قال سبحانه وتعالى واصفا هذه اللحظة الرهيمة العجيبة وجاءت سكرة في الموت بالحفظ ذلك ما قلت من متحيل ذلك ما كان الإنسان من منه يفر ذلك ما كان منه الانسان يظن وقال سبحانه كلا اذا بلغت التراقي وقيل مرا وظن انه الجراقه والتفت الساق للساقه الى عنق يومه للمتاقه قال رسول المؤمن عمر بن رضي الله عنه وهو يوشك إن الموتك شجرة شوك أدخلت في جوه بن آدم فأقلت كل شوكة بعرف ثم جنبها رجل شريف القوى فقطع منها ما قطع فمدل لنفسك أيها المغروض وقد حدث بك الثقرات ونزل بك الآلين والغمرات فكأني بك يطفل رسالك فلا تعرف أهدك ولا جيرانك ولا تكذب إخوانك ولا خلانك فكأسينك يا ابن تسمع الخطار ولا تخدر على رسل جوابك أمك الرؤو أمانك لا تدرك ما تقول وزودك الحاج أمانك قد بشان الظهول أما الأطفال فقط طارت منهم العقول تبكِل دوجتك تقول وَا دَغْجَعَكَ وتبقِل ابنتك كالأسرة وَتَتَضَرَّ وَتَصِيحُ وَتَقُونَ وَا أَتَا مَنْ لِمِي بَعْدَكَ وأنت أيها الإنسان تسمع وترصب إليهم بعينين ذنبلتين ومُقلتين شاعبتين فأنت تسمع الفكاء والعظيم ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل ولدت أمك يبنى آل أباكيا والناس من حولك سرورا فاعبا لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحساً سرورا وبعد تلك اللحظات الرحيمة يخترق منك ضيط رحيم ومخدوق عجيز من ضيط استئذان ولا ولا مالا إنها ساعة الصفر إنه ملك الموت قال سبحانه وهو الطارق الفوق عباده ويرسل عليهم حفظه حتى لما جاء أحدكم الموت لو ففقوا رسولنا وهم لا تفردون ثم رضوا إلى الله مولاه والحفظ ألا له الشفظ وهو أسرع الحاسبين إنها ساعة صفت إنها ساعة أول. بكى في أجلها الصالحون وشمر في أجلها من شبنون ساعة أبكت خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم رضعت ابن مالك رضي الله عنه وعظى قسول الله صلى الله عليه وسلم معظك ما سمعت مثلها قفط قال والله لو تعلمن ما اعلم لضحكت قليلا ولا بكيت كثيرا ولا صعدتم الى القبر ولا خرجتم قال انا شكر مالك فلصار الصحابه وغطوا وجوههم ولو الخليل كخليل الصبي من البكاء انه الموت المسلمون انه كفن وكل الناس غائبه يا لئي تشيحي بعد الموزم الدار الدار لا تتخلد إن عائلت بنا يرضي إله وإن أشرشت فالناه عن أبي الرايرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال جدا الدجال والدابة وطلوع الشخص من مغربها والدخان وأمرأ العامة وخاصة أحدكم قد استدعدوا الكثير مننا خروج الدجال في زمن أو خروج الدابة أو الدخان أو طلوع الشخص من مغربها أو أيام الساعة ولكن هيهات هيهات من خاصة أحدكم ألا وضع الموت قالت الصديقة ببنت الصديق رضي الله عنه إذا ما تبلو آدم قامت قيامة إنها حقيقة فوق جميع الحقائق تذيذون سابق إنذار لا يفرق الموت بين الصغير والكبير ولا يميز بين الوظيف والوزير فهو هذك الرباية وهو حش البلاد وهو يدل الأولاد وَتُذِكِّرُ الْجَمَاعَةَ فِي الشِّدَانِ أَيْنَ يُونُسُ الَّذِي قَالَ أَنَا سَيِّئٌ أَمِينٌ أَيْنَ فِرْعَوْنُ الَّذِي قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى أَيْنَ قَارُونُ الَّذِي غَرَّهُ مَالُهُ وَقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَيْنَ أَبُو لَهَبٍ وَأَبُو جَهْلٍ وَفِرَارٌ وَفِلَانٌ قَالَ سُبْحَانَهُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل أو تسمع لهم ركزا فيأيها النقين المغفور تبهي لا ربك وأبهي ليه فإنه رأيهم غفور ويا ذلك الصلاة أترضى أن تكون وفيق قوم له مداد وأنت بلا ذال كيف تجيب ربك عز وجز يوم القيامة إن سألك عن الصلاة قال سبحانه كل نظم بما كتب الرهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر؟ من الذي أدخلكم سفر؟ قالوا لمنكم من, لم من المصدين أيها الناس إن الكلام عن الموت واجب وواجب وواجب على كل مسلم ولا كلم في هذه العصور التي غفلنا فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى قال بعد الصلف بعد أن شهده رفله ما قال أنفسنا سكره ذكر الموت فقال ذاك العالم الاشدير لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا فلا نحب أن نمتقل من العمران إلى الخارج قال الشافعي الوحيد الله تعالى لا دار لصرع بعد الموت يسكنها إذن التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها في بخير طال أذكره وإن بناها بشر خاب بنيها كان سيارة الكوري رحمه الله تعالى كثير ذكر الموت وكل ما يذكر عنده الموت يعتقدك إذا سننا يقول لا أدري لا أدري وكان إذا أدخل رحمه الله تعالى يقول شيئا يقضع عني لذنة الدنيا شيئا يقضع عني لذنة الدنيا ذكر الموت وذكر المقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى فيا أيها المسكين إذ إيه لم تأذكر فيك النواعظ والآيات والأحاذيذ والعظام فكبر على نفسك أربعا وأقف عليها مهتمات قال ابن مسعود رضي الله عنه يا ابن عامد إذا لم تتأثر بكلام الناس ولم تخشي عقاب الله فاسأل الله عز وجل أن يغلقك قلبا فإنه لا قلب لك وقال الحسن البصري مرحب الله وعجبا للناس وعجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه فاللهم أصلح لنا أعمالنا اللهم أصلح لنا أعمالنا اللهم يا أمه لمن قلوب قلوبنا على دينه سبحانه الله بحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر لك إليك